الحمد لله رب العمين والصلاة والسلام على بلد النبي وعلى سابعين لهم بإحسان إلهام الدين أما بعد فما زلنا مع اللقاءات المسلمات به التسير لتفسير ابن كثير واتوقفنا عند قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحة حتى يغنيهم الله من فضله قال ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعطف عن الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الحديث وهذه الآية مطلقة والتي في صورة النساء أخص منها وهي قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى قوله وأن تصبروا خير لكم فهو في هذه الآية الله عز وجل قال لمن لم يستطع أن يتزوج الحرائر فليتزوج من الإيماء ثم قال وأن تصبروا خير لكم يعني صبركم عن تزوج الإيماء خير لكم لأن الولد يجيء رقيقا والله غفور رحيم قال اكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي فإن كانت لهم رأة فليذهب إليها وليقبي حاجته منها وإن لم يكن لهم رأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله حتى يغنيه الله فهذه الآية تأمر من لم يستطع أن يتزوج أن يتعسف حتى يؤثر المولى عز وجل له طريقة ويسبب له الزواج وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا امر من الله عز وجل لاستادة اذا رأوا في عبيدهم الصلاح ان يكاتبوهم وهنا هذا الامر اختلف فيه اهل العلم منهم من قال الامر للوجوب ومنهم من قال الامر للاستحباب يعني ان كان عبدك صالحا ورأيت فيه علامات الخير واجب عليك أن تكاتبه والمكاتبة هذه هي أن العبد يكلف بان يأتي مثلا بمبلغ, بمبلغ من المال لسيده فإذا ما أتم العبد المال لسيده عطق العبد مباشرة هذه هي المكاتبة قال ابن كثير هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه يبقى هنا إذا طلب العبد رايت فيه علامات الصلاح وجب عليك أن تلبي له طلبه طبعا والعلماء اختلفوا فيه إن علمتم فيهم خير المقصود بها لإيه هل يمتلكون مهنة ولا عندهم أمانة ولا كما سأتي معنا قال ابن كثير وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب أن هذا الأمر حتى ولو طلب المكاتبة ورأيت فيه خير لا يجب عليك أن تلبي له طلبه طيب ما هو الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قال لا أمر تحتم وإيجاب بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه وقال الثوري عن جابر عن الشعبي إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء ابن أبي رباح إن يشاء, يشاء إن يشاء يكاتب وإن يشاء يكاتب وإن يشاء لم يكاتب وكذا قال مقاتل ابن حيان والحسن البصري وذهب اخرون ولعله هو الأرجح لعدم وجود الدليل الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قال وذهب اخرون وهو ترجيحه الإمام الشوكاني قال وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبهم إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر وقال البخاري بثنده عن ابن جريج قلت لعطاء اواجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه قال ما اراه الا واجبه وقال هذه هي الاثار التي انت مطالب بها ان تسطرها في الامتحان ممكن ايه ممكن نعم, ممكن فأنت فأنت نعم كما سيتمعنى فانك ستسطر تسطيرا تكتب الامتحان طب اسمع انت ما سبب نزول قوله تعالى ما السبب نزول قوله تعالى إن الذين جاءوا بالاذى عصبه منكم سؤال معروف انه سيت في الامتحان إن الذين جاءوا بالاذى عصبة منكم السؤال الثاني وضح معاني الكلمات الآتية وضح معاني الكلمات الآتية الإفك وضح معاني الكلمات الآتية الإفك <تصفيق> لولا سبحانك الفاحشة أسوال الثالث أدب الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآيات بعدة آداب بينها أدب الله جل وعلا وعليك السلام أدب الله عز وجل المؤمنين في هذه الآيات بعدة آداب بينها يبقى تذكر الآية وتحتها الأدب المستنبط منها وتزيله بحديث أو حديثين الثالة الرابعة اختلف نفسرون والحمد لله على كل حال اختلف نفسرون في من نزل قوله تعالى والذي تولى كبره منهم وضح الخلاف مع الترجيح وضح والترجيح مع ذكر الأدلة ستأتي معنا الملحوظة في نهاية الامتحان السؤال الخامس والأخير مع الترجيح السؤال والأخير بين فيما لا يقل عن خمسين سطرة بين فيما لا يقل عن خمسين سطرة خطورة الكلمة خطبة ملحوظة عضد إجابتك بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار هذه تعم ما مضى عضد إجابتك بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار هذه تعم ما مضى ان كان أثراً واضحاً يعني لا حرج نعم السؤال الأول 30 الثاني 8 الثالث 20 الرابع 20 22 22 طب درجاتها درجات الطلاب الامتحان الماضي انا ذكرته ويعلك عرفتها طيب قال انه كثير اذنوا وقد ذهب كثير من العلماء لان هذا الامر امر ارشاد واستحباب لا امر تحتم وايجاب ثم قال قال البخاري بسنده عن ابن جريج قلت لأعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبه وقال عمر بن دينار قلت لأعطاء أتؤثره عن أحد قال لا يعني أتأثر هذا الأثر عن أحد قال لا ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبرهم أن سيرين سأل أنسا المكاتبه وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتب فأبى فضربه بالدرة أو بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتب فكاتبه هكذا ذكره البخاري تعليقا يعني هذا الأثر أو هذا الكلام عرفت عن أحد ممن سلفك ان في خلاف قال وقال سعيد ابن منصور بسنده عن الضحاك قال هي عزمة يعني ايه امر فريده وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب يعني لا يجب عليه أن يلبي له إيه طلبه قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه وهذا العبد إنما هو مال لمسلم وقال ابن قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أحدا من الأئمة أكرهه أحد على أن يكاتب عبده ولم أسمع أحدا من الأئمة أكرها أحدا على أن يكاتب عبده قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن, وإذن منه للناس وليس بواجب يبقى الدليل الأول اللي به على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب من صوارف هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال من مسلم إلا بطيب في نفسه أيضا استدلوا بقول إن علمتم فيهم خيرا فالجمهور قال هنا المولى عز وجل أطلق النظر إلى السيد في شان عبده فكون المولى عز وجل أباح للسيد النظر في أمر عبده هذا دليل على أن الأمر ليس بواجبه لكن الحق ما قاله الأولون أن الأمر للوجوب وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مريء مسلم إلا بطيبه من نفسه هذا عام ففي هذه المسألة إن رأى فيها خير وطلب العبد منه ذلك وجب عليه أن يلبي له طلبه وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباب واختاره ابن جرير الطبري رحم الله علماء المسلم قال قال وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وغيرهم قالوا بإيه بالاستحباب واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهري الآية قال تعالى إن علمتم فيهم خيرا قال بعضهم أمانة وقال بعضهم صدقة وقال بعضهم مالة وقال بعضهم حيلة وكسبة وقيل إن علمتم فيهم خيرا من وراء هذه المكاتبه إن علمتم أن هذه المكاتبة ستجلب الخير فكاتبوه وذكرنا من قبل أن, إن لم يكن هناك مانعا أن تحمل الآية على كل هذه المعاني فلا حرج فلا حرج أن نحمل إن علمتم فيهم خيرا على الأمان والصدق وان يكون لهم مهنة يتكسبون منها ولا يتكسبون الناس كل هذا جائز أن تحمل الآية عليه قال وروا أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى ابن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس مهنة عندك إيش؟ لا لا واضح المعنى؟ يبقى هنا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا الأمر للوجوب يجب عليهم أن يستعفوا إلى أن يجدوا ما يستطيعون به الزواج ثم قال تعالى حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه وان الامر هنا للايه للوجوب هنا علمتم في خير قيل صدقا وقيل حيله وكسب وقيل امانه وقيل علمت من وراء هذه المكاتبه الخير ولا مانع ان نحمل هذا الجزء من الآية على كل هذه الايه المعاني ثم قال تعالى واتوهم مما لله الذي اتاكم يعطون من الذين كاتبوهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الثلاثان مفسرون فيه فقال بعضهم معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها هذا القول الأول أن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعود على أموال السادة أن يعطوا هؤلاء العبيد بعض هذا المال تقيل مقدار الربع يعني ان كتبت العبد على مثلا خطة الاس يبقى تتنازل عن عن الفين او الف ونصف ايما كان وقيل الثلث وقيل النصف وقيل جزء من الكتابة من غير حد إذا وآتوه من مال الله الذي أتاكم يعود على أمواله الثادة وقال آخرون هذا هو القول الثاني بل المراد من قوله وآتوه من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله له من أموال الزكاوات مش من مال الزكاة قال وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وبيه ومقاتل بن حيان واختاره ابن جرير والقول الثالث وقال إبراهيم النقاعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال حث الناس عليه مولاه وغيره أن الله عز وجل حث الناس على العبد سواء كان سيده أو غير سيده يبقى القول الثالث أموال من المسلمين يبقى هذه ثلاثة أقوال أموال السادة وهذا هو قول الأشهر أموال من بيت مال المسلمين ثم أموال أو من مال الزكاة والقول الثالث هو مال المسلمين وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتاده وقال ابن عباد أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم الأول الناجح يريد العفاف والثاني الثالث المجاهد حتى قال منهم المكاتب يريد الأداء والقول الأول أشهر وقال ابن وضيحات بسنره عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكن أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعم به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم قال يخاف أن لا ذلك ثم قال فكاتبوهم إن أعلمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال أكلمة فكان اول نجم أدية في الإسلام نزل القرآن منجمة مفرقة فالمكاتب يعطي ما عليه مفرقة فهنا تنازل عمر له عن أول قصة من أقصات هذه المكاتبة فأبو أمي نعم أبو ما يقول له لو جعته في الآخر قال أخاف أن لا أدرك ذلك ثم فلك علفك كتبهم ان عندتم في خير ويتهم من مال ليلى في اهداه من كفنه قصده يعني على من المولى عز وجل ولا من من دول تطوباني لو هذا اللي بيدرسوا المراحل ايه ان اهيه هديه مكاكده ان يطلق صراحه العبد لا لا لا لا, لا على مراحل أحسب ما يتفقون لكن في الأغلب أنها تكون على مراحل معي فهو يطلق صراحة العدل ليأتيه بالإيه بهذا المال او ما اتفق عليه وفي الغالب يكون على أقص صباح نعم صح إيه إجعلتنا قال قال وقال ابن ابي حاتم ذكرنا هذا وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر إذا كاتب مكات مكاتبه مكاتبه اذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من اول نجومه مخافه أن يعجز فترجع اليه صدقته ولكنه اذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما احب واضح وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني ضعوا عنهم في مكاتبتهم وكذا قال مجاهد وعطا والقاسم ابن أبي بالذفاء وعبد الكريم ابن مالك الجزري والسدي وقال محمد بن سيرين في الآية كان يعجبهم أن يدعى الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته وقال ابن أبي حاتم بثنده أن عبد الله ابن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة وهذا حديث مغريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حتى لو أن علي رضي الله عنه قال ذلك فلا يعد إيه أمرا بل عليه يقول إيه الأفضل أن يضع له الربع وليس هذا بالوازب واضح معنا الآية واضح كلام لكثير وقوله تعالى وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ كان اهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ما فكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شان عبد الرحمن عبد الله ابن أبي ابي اي بن سلول المنافق فإنه كان له اماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبه في اولادهن ورياسه منه فيما يزعم وذكر ابن كثير بعد ذلك الاثار الوارده في ذلك التي تبين ان عبد الله ابن ابي ابن سلول كان له فيما في بعض الروايات يعني اا انا على البغاء وفي بعض الروايات هي امته واحدة فهذا يعني من خلال الروايات يتبين ان هذه الناذره في عبد الله ابن ابي ابن سلول وكذلك كل من ثار على ضربه ونهجه ثم قال تعالى إن أردنا تحصناه هبأنا الإماء لم يردنا تحصنا فجاز للسيد أن يكرههم على البغاء لا لكن هذا القيد خرج مخرج الغالب لا. بعضهم حمل على هذا المعنى وبعضهم من حمل قال ان أردنا تحصنا يعني عفة وطهارة حتى أن الله عز وجل ولا تكره فتياتكم على البغاء ثم قال إن أردنا تحصنا لا تكره الإكراف الغالب لا يكون إلا عن غير إرادة قال وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويعني بمفهول مخالفة إن لم يردنا تحصنا جاز إكراهن لا كاللات في حجوركم هب أنه لم تربى في حجري أيضا تحرموا عليه فهنا هب أنهن لم يريدنا تحصنا فلا يجوز أيضا لهن أن يفعلن مثل هذه الفعلة والمراد بالتحصن هنا هو العثة والتزوج كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال تعالى لتبتغوا عرب الحياة لتبتغوا عرب الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث لكن هذا لا يقصد ان مهنة الحجام محرمة يأتي مع ان شاء الله في بلوغ المرض عليه لا يشترط ان يكون لمن سمي له ماله بالخباسة ان تكون المهنة محرمة لكن هي من أرض المهن كمهنة الحجام ومهنة يعني الذي يكوي الناس وكذا لأن النبي صنعها أمته عن الكي حلال مال الحجام حلال ولكن هنا مهر البغي حرام وثمن الكلب حرام لكن مكتب الحجام ده حلال والنبي صنعه احتاجا فهل هذا يدل على أن المال الذي أعطاه او يعني اراد او وافق الحجام على فعلته ان مكتبه حرام لا فعل العلماء حملوا هذا الحديث على ان مهنه الحجامه او مهنه الحجام ليست يعني من من من افاضل المهن لكنها من ارذل المهن فقط لا يقتضي هذا ان تكون مهنه محرمه قال وقوله تعالى من يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور الرحيم أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر رضي الله عنه وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور الرحيم وإثمهن على من أكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء الخرثاني والأعمش وقتابه وَقِيلَ غفور رَحِيمٌ لمن أَكْرَهُنَّ إِذَا تَابَ يعني المولى عز وجل هنا يقول إذا أكرهت الأمة على التغاء فإن الله يغفر لها ويغفر لمن أكراهها إذا تاب وقال أبو عبيد بسنده عن الحسن في هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال لهن والله لهن والله عن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه وعن زيد بن أسلم قال غفور الرحيم للمكرهات حكاهن ابن المنزري في تفسيره بأثانيده وقال ابن أبي حاكم بسنده عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعود فإن الله من بعد إكرائهن لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرهن لهن نعم فإن الله من بعد إكرههن غفور ورحيم لهن لا أدري آه صح لو معنى ال ال الأقرب يكون فإن الله من بعد إكرههن غفور ورحيم لهن وإسمهن شبك الله في ما هو نفس المعامل بإثنان لكن إن الله, الله عزيز نعم إن الله عزيز إن عندك هكذا عندك هكذا مم. خير وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه قال ولما فصل تبارك وتعالى في هذه الأحكام مبينها قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى في مخالفتهم أوامر الله تعالى كما قال تعالى فجعلناهم ثلاثا ومثلا للآخرين وموعظا أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم والفصل ليس بالهد من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله ما تركه من جبار قصمه الله في الغالب الذي يترك القرآن لا يكون إلا معتدياً آثماً باغية فقط ما نقول لك؟ من من جبار وصنعه يعني انا عندي أمران حتى نتهم هذا الكتاب الأمر الأول ان كانت يعني مثلاً ك من بعد إكراهن لهن غفور الرحيم فأنت تقول إيه؟ من بعد إكراهن غفور الرحيم لهن كل معنى واحد فلا داعي أن نقف بجانبه هذه واحد لا سيما أنك لو أتيت بكل طبعات ابن كثير ستجد بينهم اختلاف هذا يعود إلى من كان ينقل من المخطوطات هذه واحد الثانية هناك ألفاظ لا تحتاج إلى إضاح فلا داعي أن نقف بجانبها واضح؟ وهذا ليس لا بعجز ولا وكذا لكن حتى لا تأخذ الآن لما يقول من ترقه من جبال انقصم الله إيش الذي يترك القرآن عنادا ليس جهلا وليس خطأا وليس نسيانا الذي يترك القرآن لا يكون إلا جبارا معتبيا آثما باغيا فيستحق قوى من عند رب العالمين بأن يقصمه الله في الدنيا والآخرة بأن لا يبارك له وحتى وإن كان ظاهر للناس في الدنيا أن الله بارك له إلا أن هناك يوم يحاسب فيه العباد على ما يتعلون فهنا وقت إذن يقسمه النولى عز وجل ويقوله مآله إلى جهنم وبئس المصير لو أردت أن أشرح الكتاب من ناحية المواعظ وكذا لن ننتهي لكن آخذ الكتاب ما أخذ ابن كفيه أن يبين معاني الآيات دون يا عبد الله اتق الله في إن هناك يوم القيام لو لن ننتهي كنا نأتي بكتاب تيسير الكهيم الرحمن في و كنت انا داخل امينيه نعم نقطه فريه ما معنى الحب؟ ما ادري ايوه الحب طيب ما معنى يا السماء؟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 هو انه في الموضوع ده الموضوع الوقت كان جميل امم عمو تامر ايوه استوب عم. ايوه عمو هو اني كنت انا انا احب النور اللي جه في قلبي العند انه كان مش كامل كان ضعيف ايوه سامي لازم المفروض مش نقول عاداه ايوه صح كده امم طيب ما شاء الله في لما بين الله عز وجل من الاحكام ما بين وبينا حكم القذف والزنا والملاعنه وقضيه الافك و الاستئذان وغض البصر وتزوج الإيماء وتزوج الصالحين أرض فذلك بكونه سبحانه بمثل يبين أنه في غاية الكمان يعني بعد هذه الأحكام الطويلة العريضة يقول إيه الله نور السماوات والأرض يعني الله منور السماوات والأرض الله هادي أهلاء السماوات والأرض الأول نذكر المعنى على سبيل إجمال ثم فصل المره القادمه الأول في موضوع تفسير الامثال تجد أن كل مفسر يتناول المثل من وجهه لا تخالف وجهة الاخر لكن ممكن أن ان نحمل المعنى على كل هدي ممكن ان نحمل على كل هذه الايه المعاني وبعضهم يتوسعون في ذكر الايه المثل وتطبيقه وكذا كابن القيم رحمه الله في بداية التفسير فهنا الله فجل يقول الله نور السماوات والأرض كقول, كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن كان يقول هذا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل وقوله مثل نوره يبقى الله نور السماوات والأرض يعني هو منور السماوات والأرض وفي بعض القراءات الله نور السماوات والأرض وليست الله نور السماوات والأرض ثم يقول مثل نوره مثل نور المولى عز وجل في قلب العبد المؤمن إذا هداه الله سبحانه وتعالى مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات في مصباح المشكات هي الكوة التي لا منفذ لها نحن في غرفة فهناك منطقة في الجدار لم ينفذ له يعني ليس هناك مكان ينفذ منه هذا الايه لكن فتحه معي فهذه هي الايه المشكاة وبعض قال هي الفتيل الذي يوضع في المصباح قال كمشكاة فيها مصباح ككوة في الغرفة فيها مصباح وضع هناك فتحة في الغرفة وضع فيها الايه المصباح وهذا يكون اشد اضاءة قال المصباح في زجاجة اي ان المصباح موضوعا في الزجاجة والزجاجة موضوعة في المشكاة والمصباح موضوع في والزجاجة اي في المشكاة ايبقى و organised المصباح والزجاجة في المشكاة والزجاجة موضوعة في المشكاة حتى تشعب بوءا اكثر الطاقة او الكوة التي تكون في الغرفة والمنفذ لها قال فشبها قلب المؤمن بتلك الزجاجة سبها الله عز قلب المؤمن بهذه الزجاجة وهذه الزجاجة لها اصاف متعددة منها انها ناصعة البيض ومنها أنها مع رضقتها من الصلابة بمكان لا تنكسر بسهولة كذلك قلب المؤمن لابد أن يكون رقيق رحيما ومن الصلابة بمكان للكفار كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب فانفض من حولك فقلب المؤمن رقيق لأهل الإيمان ويتألم لألمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاثة منهم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي كربى ومسلمين وهنا يعني واضح التشبيه فيه مع الزجاجة أو مع المصباح فهذا المصباح لو لم ينظف بصفة فيها ديمومة تجد أن التوادء يعلوه كذلك قلب العبد لو لم يتجدد فيه الإيمان بصفة فيها ديمومة يقل الإيمان وينخفض مستوى الإيمان في القلب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول رب اغفر لي واتوب عليك إنك أنت التواب الغفور فالنورة عز وجل يقول كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قال ونرجع إلى مزيد بيان حال لحال قلوبه في الدنيا إنها قلوب رقيقة صلبة بيضاء إنها بيضاء فخرج منها النور إلى سائر الصدر والجسد فأسيما أن القلب هو المحرك له البدن ترى ما هي مادة وقودها إنها توقد بخير الوقود وخير الزيوت انها توقد من شجرة مباركة زيتونة كذلك قلب المؤمن مادته ووقوده ايمان بالله وفطرة سليمة صحيحة مزجت بعلم شرعي بكتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما ان زيت الزيتون من حسنه ونقائه وصفائه يكاد ان يضيء حتى وان لم تمسته النار فما بالك لو كذلك فما بالك هذه الفطرة السليمة لو مستها الـ الـ الهداية من عند الله عز وجل وموذجة بعلوم الشريع من الكتاب والسنة واضح المثال ولا مش واضح قال كذلك قلب المؤمن إذا صادفت الفطرة الصحيحة التي فيه والإيمان الذي به إذا صادفت هذه وذاك العلم الشرعي العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم أعطت خير إضاءة على الإطلاق وأنارت خير إنارة على الإطلاق وهنا نوضح البقية إن شاء الله مركبنا. هذا الله تعالى أعلى وأعلم وغسابه مرحب